ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا تَجِدُونَ اخَذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَمْنُوكُمْ وَيَمْنُوَ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا غَدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُلْقِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنْقُه إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ وَمَجَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا